فَلَمَّا سَمِعْتَ بِمَا تَرِدُونَ أُسْلِمَتْ إِلَيْنِي الرِّوَاءَةُ Allah. مَا بَذَلُوا مِن بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ لَيَسْتُنْدِحُنَّ فتياني قال أحدهما إني أراني أحصر خمرا وقال Oh